استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداءا من النقطة الحمراء ثم قرأ الكلمات لام لبس لعب خلق علن دخل قتل ميم Masاحa Maryضa Samiya Kamula Khatama Arzuma Nun Nasara Nakas Mena'a Kanaza Sakan Hasuna